بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشخاص المسلين نبينا محمد المعلى آله وصحبه أجمعين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة الليش يعني طيب تحويل وحدثنا بن نمير حدثنا أبي تحويل وحدثنا أبو قريب حدثنا بن إدريس كلهم عن اسماعيل بن أبي خالب كلهم دي الضمير يعود على مين ومين يعود على واحد ولا على اكتر لازم يعود على اكتر لان كلهم ما ينفعش على الواحد مش كده طيب على الثلاثة الثلاثة اللي هم مين ابو اسامه ها ابن ممير يبقى ممير نفسه وابو ادريس وابن ادريس تحويل وحد يحيى بن حبيب الحارثي واللفظ له حدثنا معتمر عن اسماعيل قال سمعت قيسًا يروي عن أبي مسعود طيب إسماعيل بن أبي خالد هنا لهم صاحبة مع مين؟ ولا ملوش مصاحبه مع حد ما عن اسماعيل ما وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر عن اسماعيل برده بكانهم ايه اربع طرق عن اسماعيل ليه اختص الطريق الاخير عشان مش, مش من طريق ابو بكر من ابي شيبه هو ابو بكر عن ابي اسام وابن نمير عن ابي وابو قريب عن ابن ادريس ويحيى ابن حبيب عن معتمر كلهم عن اسماعيل باللفظ ده باللفظ الاخر باللفظ حبيب في اختلاف في اللفظ طيب هنا اسماعيل قال سمعت قيس إنما في الأولاني ما قالش حاجة مش كده يبقى هو إيه الرواية إسماعيل عن قيس ما فيش روي تاني عن قيس ما فيش روي مذكور هنا يعني منكم. طيب عن أبي مسعود اللي هو عبد الله بن مسعود مش كده قلل مين ده مخ كتار مع العملية عن مين يا أمي؟ عن أبي مسعود مش ابن مسعود يعني جد عبد الله بن مسعود مش كده؟ ولا مين ده؟ ابن مسعود غير أبي مسعود مش كده؟ وده جد ده ولا مش جده؟ يعني مسعود ده غير ده ابو مسعود ده اللي هو مين? ها? عمر بن السعلبة. ولا عقبة بن عامر? عقبة بن عمر ولا ابن عامر? طيب عن سيدنا ابي مسعود. طبعا سيد ابن مسعود من المهاجرين و اسلم في اول الامر ميه مرة في الاسلام ها؟ مرة ستة مين اللي عارف؟ مين اللي بيقول؟ بقول كده عد كده؟ اول واحد اسلم مين؟ السيدة خديجة اول واحد اسلم؟ ها؟ فوق معايا اول ما اسلم مظبوط كلامه ها ها اول ما مين نعم سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانا اول المسلمين هو يعني صلى الله عليه وسلم وعلى السيدة خديجة أول من أسلم من الأمة وبعدين سيدنا علي الأول ولا سيدنا بباكر الأول صلى الله عن النبي وآله صلى الله عن النبي وآله وصحبه السيد ابو بكر السيد علي والسيده خديجه يبقى الثلاثه وبعدين مين سيدنا عمر اسلم بعد كم سنه؟ 15 سنه 15 طب مين اللي قبل سيدنا ابن مسعود؟ لو قلنا ثلاثه باقي سيدنا بلال سيدنا طلحة والزبير كده طيب عن أبي مسعود قال أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال ألا إن الإيمان هاهنا وإن القسوة وغلظ القلب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال ألا إن الإيمان هاهنا الإيمان يمني والحكمة يمانية وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعتها ومضر باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال ألا إن الإيمان هنا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين الحديث وفي رواية جاء أهل اليمن وفي رواية جاء أهل اليمن كذا هم أرق أفئدة, أفئدة هم أرق أفئدة الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية يمان ليه تحزف الياء تحزف إذا خففت وهل هنا خففت طيب في رواية أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة الفقه يمان والحكمة يمانية وفي رواية رأس الكفر نحو المشرق رأس الكفر نحن المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم وفي رواية الإيمان يمان والكفر قبل المشرق والسكينة في أهل الغنم والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر إعاني وفي رواية أتاكم أهل اليمني هم أليان قلوبا وأرقوا أفئدة الإيمان يمان والحكمة يمانية ورأس الكفر قبل المشرق وفي رواية غلظ القلوب والجفاء من المشرق والإيمان في أهل الحجاز قد اختلف في مواضع من هذا الحديث وقد جمعها القاضي عياد رحمه الله ونقحها مختصرة بعده ونقحها مختصرة بعده الشيخ أبو عمر ابن الصلاح رحمه الله وأنا أحكي ما ذكره قال أما ما ذكر من نسبة الإيمان إلى أهل اليمن فقد صرفوه عن ظاهره حيث إن مبدأ الإيمان من مكة ثم من المدينة حرسهم الله تعالى فحكى أبو عبيد إمام الغربي ثم من بعده في ذلك أقوالا أحدها أنه أرد بذلك مكة فإنه يقال إن مكة من تهامة من أرض اليمن والثاني أن المراد مكة والمدينة فإنه يروى في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وهو بتبوك ومكة والمدينة حينئذ بينه وبين اليمن فأشار إلى ناحية اليمن وهو يريد مكة والمدينة فقال الإيمان يمان ونسبه ونسبهما, ونسبهما إلى اليمن لكونهما حينئذ من ناحية اليمن كما قالوا الركن اليماني وهو بمكة لكونه إلى ناحية اليمن والثالث ما ذهب إليه كثير من الناس وهو أحسنها عند أبي عبيد أن المراد بذلك الأنصار لأنهم يمانون في الأصل فنسب الإيمان إليهم لكونهم أنصاره قال الشيخ أبو عمر رحمه الله ولو جمع أبو عبيد ومن سلك سبيله طرق الحديث بألفاظه كما جمعها مسلم وغيره وتأملوها لصاروا إلى غير ما ذكروه ولما تركوا الظاهر ولقضوا بأن المراد اليمن وأهل, وأهل اليمن على ما هو المفهوم من إطلاق ذلك إذ من ألفاظه أتاكم أهل اليمن والأنصار من جملة المخاطبين بذلك فهم إذن غيرهم وذلك قوله صلى الله عليه وسلم جاء أهل اليمن وإنما جاء حينئذ غير الأنصار ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصفهم بما يقضي بكمال إيمانهم ورتب عليه الإيمان الإيمان يمان فكان ذلك إشارة للإيمان إلى من أتاه من أهل اليمن لا إلى مكة والمدينة ولا مانع من إجراء الكلام على ظاهره وحمله على أهل اليمني حقيقة لأن من اتصف بشيء وقوي قيامه به وتأكد اطلاعه منه اطلاعه بالطاء ولا بالضاد والطاء فيها نظر به ممكن اطلاعه ينسب ذلك الشيء إليه إشعاراً بتمييزه به وكمال حاله فيه وهكذا كان حال أهل اليمن حينئذ في الإيمان وحال الوافدين منه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أعقاب موته كأويس القرني وأبي مسلم الخولاني رضي الله عنهما وشبههما وشبههما ممن سلم قلبه وقوي إيمانه فكانت نسبة الإيمان إليهم لذلك إشعارا بكمال إيمانهم من غير أن يكون في ذلك نفي له عن غيرهم فلا منافات بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان في أهل الحجاز ثم المراد بذلك الموجودون منهم حينئذ لا كل أهل اليمن في كل زمان فإن اللفظ لا يقتضيه هذا هو الحق في ذلك ونشكر الله تعالى على هدايتنا له والله أعلم بك إن الأمر يقول إلى إيه؟ إلى أهل اليمن حينئذ الوقت ده يعرف إنما بعد كده من الشرق يا إما المقصود مكة والمدينة الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحياة إلى جحرها ولكن على كل حال يعني مش أهل اليمن بتعد الوقت ولا حال وأما ما ذكر من الفقه والحكمة فالفقه هنا عبارة عن الفهم في الدين وا اصطلح بعد اصطلح وذلك الفقهاء واصحاب الاصول على تخصيص الفقه الفقه بادراك الاحكام الشرعيه العمليه بالاستدلال على اعيانها الفقه ايه هو ها ايه العلم بالاحكام بالعلم بالاحكام المكتسب من ادلتها التفصيليه ف 9 ادله هنا قال ادراك الاحكام الشرعيه ادراكها والعلم بها قريبين من بعض هنا قال بل على اعيانه ولكن طبعا الادراك والعلم إذا أردنا تعريف ما يتصف به الرجل ما يتصف به الفقير وإلا فمسائل العلم يبقى اسمها إذا قصدنا بالعلم مجموعة المسائل التي يتكون منها فتبقى مجموعة الأحكام إلى آخره وإلا نقول المكتسب حين نقول المكتسبة أما الحكمة فيها أقوال كثيرة مضطربة قد اقتصر كل من قائليها على بعض صفات الحكمة وقد صفى لنا منها أن الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالأحكام المشتمل على المعرفة بالله تبارك وتعالى المصحوب من أفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به والصد عن اتباع الهوى والباطل والحكيم من له ذلك الحكمة بقت كتير قوي ايه بقى الحكمة تعريف الحكمة حد يقولك حدش بيقول العلم المتصف بالاحكام يعني ايه متصف بالاحكام قدش عارف ولا بالاحكام طيب المجتمع على المعرفة بالله تبارك وتعالى المصحوب بنفاذ البصيرة هو الحقيقة الحكمة لحد هنا ولكن اللي جه بعدها ده ده مقتضاها ولازمة فإن لم يوجد علمنا أنه لا حكمة اللي هو بقى تهديب النفس وتحقيق الحق والعمل به والصد عن اتباع الهوى والباطل ده مقتضى وجود الحكمة وعلامة وجود الحكمة وقال أبو بكر بن دريد كل كلمة وعظتك وزجرتك أو دعتك إلى مكرومة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة الحكمة هنا لوصف, لوصف ما يؤدي إلى الحكمة يعني هنا ممكن الحكمة تبقى وصف ذاتي للإنسان ويبقى معناها بقى الحاجات اللي قلناها الأول وتطلق أيضا على اللفظ بعض الألفاظ فنقول من الحكم المأثورة يعني من الألفاظ التي اقتضتها حكمة القائل أو التي تدعو إلى أن تكون حكيماً أو التي تنسب إلى أن يقولها الحكيم يعني الكلمة دي نقول آه لا يقولها إلا حكيم يعني عنده بصيرة ونفوذ للبصيرة لأنه معنى خفي يدل على الخير فإن قاله قائل قلنا هو حكيم فنقول هذه حكمة يعني كلمة حكمة لا تطلق على كل لفظ يدعو إلى الخير لابد يكون فيه نفوذ البصيرة عشان يسمى حكمة مم. لما لو قلت الواحد صلي نقول دي حكمة لا محتاجة الحكمة يكون فيها نظر فيما وراء المعاني الظاهرة المتبادرة يكون فيه تحقيق فيه استقراء في استقصاء في معنى خفي يظهره يقول عليه حكم يكون كلام جامع فيه جوامع الكلم اللي هو لفظك قليل يدل على معاني كثيرة ده يسمى حكمة برد فيبقى هنا كل كلمة وعظتك وزجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح ده فيه يعني ده أحد أوصاف الحكمة إنما واحد الحاجة خفية وفيها معاني كثيرة ولكن داعية إلى الباطل ما تسمىش حكمة لأنها ليست ال... ليس من الحكمة أن تعظ الناس في الديانة والإيمان فتبعدهم عنه عن الديانة والإيمان يعني ده مش من الحكمة في شيء فهي حكمة وحكم ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة وفي بعض الروايات حكما إن من الشعر حكما والله أعلم قال الشيخ وقوله صلى الله عليه وسلم يمان ويمانية هو بتخفيف الياء عند جماهير أهل العربية لأن الألف المزيد فيه عوض من ياء الناسب المشددة فلا يجمع بينهما هنا أصله يمن مش كده يمن ف لو نسبت إلى يمن تقول يمني يمني يا إما تخلي يأمنهم ألف وتسيب التانية مخففة تفكر يا إما يماني فيبقى الإيمان يماني يبقى يماني وإذا كان المقصور مرفوع بنعمل فيه إيه نعم تحزف الياء ليه؟ الثقل هنا هتجتمع الياء والايه والضمة وفيهما ثقل فتحزف الايه؟ توحزف الياء بما عليها من الحركة اللي هي تضمة ما تضمة ملهاش محل دي بقى. تحذف الياء لبقاء دار لها ما يدل عليها في النون فيما قبلها يعني فيلتحك التنوين بالايه أه. او تحذف الضمة فيلتحك التنوين بالياء الساكنة او تحذف الضمة للايه للثقة فيلتحك التنوين باللي باقي بعد الضمة بلايه بالياء والتنوين نون ساكنة والياء ساكنة لحذف الضمة فيلتقى ساكنان فتحذف الياء لبقائها لها فيما قبلها ويلحق التنوين بما قبلها نقول يا ما من ولا ما وضحتش بنقول جاء قاضي بلاش يا دي جاء قاضي بتعمل فيها ايه اصلها ايه جاها ايه مش مرفوع فاعل مرفوع بتكمل ايه ها هنا قاضيون دي سهلة ولا صعبة ها؟ فيها شيء من الثقر. مش ثقيلة اول بس فيها شيء من الثقة فتحذف ايه يا محمد حذفنا ايه كامل بقى اللي انا قلته كده تواحفظ تواحفظ في الضمة للثقر تخفيف مش كده يلتحق ايه بقى اذا حذفنا الضمة الاجزاء ايه مضمومة وتنوية قاضي يون. قاضي قاضي الضاد مكسورة والياء عليها ضمة والتنوين فإذا حزفنا الضمة يلتهق الايه بايه التنوين بالياء والتنوين منهم ساكن والياء ساكن يلتقى ساكنان يبقى نضطر نحزف واحدة منهم فلقينا الياء فيما يدل عليها وهو الكسرة فيما قبلها فتحذف الياء لبقاء دال لها يعني ايه دال لها ما يضل عليها يعني فيما قبلها الكسرة فيما قبلها فيلتحق التنوين يرجع تاني التنوين مسكين يعني كان عاوز يلتحق بالليه بتضمه معرفش فيراح على الياء السكنة معرفش اضطر بقى يروح على الايه على ما قبل الياء اللي هو هنا ايه الضد وهناك النون يمان فتقول جاء يمان الايمان يمان ماشي؟ مش عارف انا اي الحكاية الشيخ لو احد انطقها زي ما هي لا يعطوها اللحم ولا زي ما هي ايه؟ يعني نون الياق قاضي ويمان اه يعني لم تلق به العرب يعني لغه يعني نطقت به العرب ينظر في الشواذ بقى ولا حاجه الشواذ اللغه او لغات يعني لو كانت قليله تبقى لغه والا تبقى شذ طيب هنا ليه قلنا بقول يا النسب مشدده ولا مخففه يا النسب ايه يا النسب دي ما أم قولك يا ماهر ها النسب بشيء بقول لك يا النسب تقول ينسب لشيء يا زي ده اعرف يا النسب ايوه اتفضل طبعًا. ابعد الكتب عن رجلك مو ده اللي مضيعك. ها? يأزة ايه تلحق باخر الاسر? كده? خلاص? تدل عن الناس. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تدل على امتساب او على اضافة الموصوف الى ما الحقت به هذه الياب فمثلا واحد عزين ننسبه الى الجهل فنقول جهلي اما ان نسبناه الى الجاهلية نقول هو ايه جاهلي يعني يبقى هنا منسوب للمبوة نقول نبوي منسوب الى مصر نقول مصري ماشي يبقى تدل على اضافة او انتساب اضافة او انتساب ماشي الموصوف الى ما التحق بمنه طيب النسبة دي تكون على وجه واحد ولا ليها او قول كده يا أحمد يا مهدي جاوب السؤال مش عارف ايه ايه السؤال ايه ازاي مش عارف ده معلومة من العقل بالضرورة مش قادر تفكر حتى اما نقول هذا المصري اما المصري دي تيبقى منسوب إلى مصر في جهة واحدة للنسب ولا فيه أكتر من جهة للنسب ممكن مصري الولادة ممكن مصري المقام ممكن مصري اللون مش كده يبقى وجه واحد للنسبة ولا لها أوجه متعددة أوجه أه؟ لذلك نقول مثلا فلان قد وهو لو ولد في دمشق ولا اهله من دمشق قعد فيها شويه مش كده ابن حجر المكي الهيتن من محله ابو الهيتم وقعد في مكه فبقى مكي وهيتم مع بعض ولد في دي وقعد في دي قعد في دي وقعد في دي خدنا تعريف الحكمة خدنا تعريف يا النسب فين اللي بيكتب الأسئلة مشي الشيخاني اكتب يا ابن يا دي عشان تيجي في الامتحان عرف يا النسب وحنا بقى مش هنضيع عمرنا على الفاضي يا إما يركزهم معنا ومخهم في العلم على كل حالة مما نشوف النتيجة نشوف مين اللي باقي معنا تعريف الحكمة باعتبار كونها لفظاً أو فعلاً أو صفةً للإنسان وطبعاً ممكن نقول الحكمة على كونها صفة لله عز وجل إيه يا شدي بتسألنا أو ليه ليه بص الاحكام فين الاحكام دي والاحكام يعني انا راي الاحكام انما هي مكتوبه هنا الهمزه فوق وهم بيكتبش الهمزه غالبا فالمره دي ايه كاتبها فوق زي اللي يعني عايز ياكد عليها إنما والله أعلم بالكسرة والله أعلم أنا رأيي أنا كده يعني العلم المتصف بالإحكام علم بقى بتاع المشوش لا دين حاجة مظبوطة سيبك من المثالية والهاجات دي لا العلم الملخبط اللي ما فيهوش ما اظنش لا ينتج حكمه ولا يكون ايه عن حكمه ولا يعني ليه علاقه بالحكم نعم هو ايه نتيجه اثر من اثار الحكم لا ما هو قد يعرف الشيء باثره ما غلط ما هو التعريف اما بالايه او بالايه بالحد او بالرسم ممكن الاخلاص استواء السر والعلم نقول ده غلط هو ده الاخلاص ده مش حقيقه الاخلاص انما لازمه متكتب يلزم منه كده علامه اه ثمرته هي ثمره ليه وبرده علامه عليه مم. وطبعا الاستواء هنا برضو استواء خاص يعني استواء السر والعلن خاص وإلا فالإخلاص ألا يستوي السر والعلن أحيانا واضحة دي ألا مش واضحة لا لازم تبقى واضحة بعد العمر الطويل تبقى واضحة الإخلاص إن السر والعلن يستوي فيه إيه؟ في الاجتهاد مثلا في العبادة ونحو هذا مش كده إنما من الاخلاص إن مثلا به لا يفعل في العلن لا يخل مثلا به المرؤة ولا بالمستحب ولا بكذا ولا حتى لو كان فيه مشقة عليه يعني العالم مثلا لو ترك السنه في بيته ما يتركهاش في المسجد اسكان يعني الناس هتصليها في المسجد مثلا يعني في حاجات وحاجات نعم لا خلاص ايه هو هو يعني ملوش علاقه لا اجتهدوا في بيته أكثر ليه علاقة طبعا بالإخلاص وبرضه كونه مش يجتهد يعني كونه إنه يفعل أشياء لمراعاة الخلق من أجل الله عز وجل لا من أجل الخلق لا لينال منهم محمدة ولكن إيه؟ ليه طبعا علشان يقتدو عشان يعملوا وعشان كذا ما هيش حقيقه الاخلاص برده انما ليها علاقه لا اعلم فاحيانا يختلف حاله في السر والعلم ولكن الصعوبه انه يعمل ده لوجه الله مش سهل مش سهل انه يظهر العمل لوجه الله حيث لابد له من الاظهار إنما قد يستحب الإظهار ولا يجب ويبقى الأمر صعب جدا برضو لأنه يظهروا ويختلط عليه النية بقى أنه يظهروا علشان ينال المحمدة والمدح ولا بيظهروا بس من أجل يعني أن هذا فيه منفع للناس بيبقى ليه مصلحة شرعية فيبقى الإنسان يمكن مش عارف الناس مش عايز الناس تعرفه مع ذلك إيه؟ بيضطر يظهر عن شأن المصلحة الشرعية دي الحياة الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى الله سبيع الجمعين